نُشْرِك بِأَمَنٍّ بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَإِنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَتَهُ وَلَا وَلَدًا وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَهِ يَنا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَإِنَّا غَنَنَّا أَنَّ لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا انا نقود منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا وصدى واننا لا نفي اشرا اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشده واننا من الصالحون ومن نادوا ذلك قلنا ترى فائقه كذا وان ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه ارادا وان